فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْنُونَ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَيُرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ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 فَإِنَّهَا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ